قال سليمان يا هل دخل قال سليمان هل دخل فقال اي وعزه الجبار ليس على تن لست روايل عصرها عصر كادت بنفسي فمضرا اوها عصرها عصر كادت بنفسي تصيح يا فدته ايس بيديني فقد ور بي قتلا جنني تصيح يا تؤسدني فقد ورا بقتل جنن قال سليمان هل دخلوا قال سليمان هل, هل, هل, هل, هل, هل, هل, هل دخلوا فقال ان وحزت الجبار ليس علي رائمن قمار لكنه لذت وراء البابين رائعه قصه روايل حجافه اوها عصرها عس عصر كادت بنفسي فمضى عصرها عس عصر كادت بنفسي صيح يا فضة اي فقد وراء في قتل جنيني فاسقطت بنت الهدا وحزنا جنينها ذاك المسيمة محسنا بسقطت بنت الغدا وحسنا جننغا ذاك المساء ما محسن ان الزغراء يا يا يا ترى خط من الون هو سايين وسايين نجمعها من الضلع جاري وسايين صويبه راي والنت خفي يا صويبه راي والنت يا حي دار اشكي وانت اليوم داري داري داري علي وجرا وبالنار الداري داري وانا صيحا يا علي داري, داري سترت وغرست مسمار بي يا سترت نشر فقدك على راسي على نشر فقدك على راسي على ما يبيو دم دمعاني على ما بوجهي ظلت الأطماء على ما على ما أجيك وشوف شنه بي اي, اي, اي اجيك وشوف شنها اي, اي الصار فيك يا ابو يا ابن الحياة انت معين عيني معين لن او حولا معيني, معيني, لنوح ولنزف بنوحي معيني, معيني يا ابو القاسم معيني معيني ده صبقاده وعلي ونكر الوصيه اي يا وعلي ونكر يا بيت الدعاء علي شقد نوايب كثرة اللام علينا شقد نوايب كثرة اللام قلب هجرو حمايض ساعة تلا يا واعي لا من ونهر تلاب قلب هينو حنب حر الرزيه وحنا بحر الرزياء بسم الله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء يجيب المضطر اذا دعاه اجب المضطرين يا الله يا الله ويا الله يا الله ويا الله, الله, الله يا من لا يقال لغيره يا الله فرج عنا ان فرج عن جيلن قريبا كلمح البصر وهو اقرب اللهم اشفي كل مري الله يفك كل اسير اللهم يرد كل غريب اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذوا للكفر والمنافقين ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين